أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل أبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بعضهم إلى بعض زقرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ففرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفذ الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبدغيها كما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممتدين وَمَا مَنَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أكثر, أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ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 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُذَاقُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لْيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ يمشي به في الناس كَمَمَثَلُهُ مثله في لَيْسَ ليس بخارج منها كذلك لِلْكَافِرِينَ مَا ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية مُجْرِمِيِهَا لِيَعْرِفُوا أَنَّ مَوْعِدَ اللَّهِ حَقٌّ وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آلية قالوا لن نؤمن لك حتى نؤمن حتى نؤدى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حين تجعلوا لساتة سيصيب الذين أزرعوا سوارون إذا الله شبعدهم سديد بما كانوا يمكرون <تصفيق>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 لهم دار السلام ۖ رَّبُّهُمْ وهو عَلَيْهِمْ بما كانوا يعملون وَأَجْمَعُ مَا يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِثْمِ ۖ وَقَالَ أُولُو الْأَلْيَاءِ مِنْهُمْ مِنْ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ أُولَئِكَ فِيهَا مُقِيمُونَ ۖ وَأُلْقِيَ الْجَانُّ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنساء لم يأذيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقائمكم هذا قالوا سهدنا على أنفسنا وغرقهم الحياة الدنيا وسهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين لذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل انتجاتهم مما عملوا وما ربك بغافل عما نعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما يشاءكم من ذرية ومن آخرين إنما توعدون لآتوا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكاتكم اني عامل فسوف تعلمون ممن تكون له واقعة الدار انه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرس ولا نعمل صيبا فقالوا هذا الله هذا الله بسعيهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسير إلى الله وما كان لله فهو يسير إلى شركائهم ساء ما يحكون وكذلك زيان لكثير من المسكين قتلوا في قتل اولادهم شركه وهم ليوردوهم وليلمسوا وليلبسوا عليهم دينهم لو شاء الله ما فعلوا فكرهم وما يفترون وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا وَيَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حَجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَسَأَ زَعَمُهُمْ وَأَنَامَ شَرِبَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَقُولُ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا لا يذكرون لا يذكرون اسم الله عليهم ضراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم ومحرم على أسواجنا وإن يكون ميتة سأم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد غصر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله خذلوا وما كانوا متدينين وهو الذين عن سجنتي معروشات وغير موارع معروشات النخلة وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمل متسابها ورمل غير متسابي قلوبهم ثمرهذا أسم رؤاته حقه يا محاصدي ولا تسلفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأرانب حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن له لكم عدو مبين ثمانية سواج من أبدى سنين من المعجزتين كل الذكرين حرم من الإنسين ما استمرت عليه رحم الإنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنفين أما استملت عليه رحم الأنفين لم كنتم سهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أضلهم إمن افتروا على الله كذبا لذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي قُلْ ارْذُفُ فِيمَا هَوَى إِلَيَّ مِنْ حَرَمًا عَلَى طَائِمٍ طَعَامُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَيَّ يَكُونَ مَيْتَةً دُنُمًا مَسْفُوحًا سير أَوْ لَحْمًا قِنْزِيرًا فَإِنَّهُ رِصْنٌ وَفِسْقٌ أَوْ فِسْقًا فسق لِلَّهِ غَيْرَ اللَّهِ بِهِ وَنَتُرَاءُ الرَّبَاغَ وَلَا يَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَبَّكَ وَسِعٌ الرَّحِيمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَذِهِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْسِهِ سُقُمًا هُوَ مَا إِلَّا حَمْلُ الظُّهُورِ عليهم شهواهما للا ما حمل الذكور فما حول الحوايا أو مقتل طبيعهم ذلك سينهم بق بذل ذلك سينهم ببغوهم وإن الله تقيكم فإن كذب فقر ربكم ذو رحمة وسعة ولا يرضي أسوه عن القوم المجرمين سيقول سيقول الذين شرقوه الله ما شرقوه ولا أبنا ولا أحرمنا من شيء كذلك الذين من قبلهم حتى ذقوا بسنا كل علمكم من علمك تخرجونه إن الطبيع إلا ظن فإن أنتم من لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو سألهدكم وجمعين قل هلما سهدكم للذين يسهدون أن الله حرم هذا فإن جهدوا فلا تسهد معهم ولا تتبعهوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا أبنون بالأخرت وهم بالإبنبهم يعذلون قل هلما سهدكم للذين يسهدون ربكم عليكم قل تعالوا أدلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تسرقوا به شيئا ومبالودي إحسانا ولا تقتلوا أورادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها هما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تاقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تطففوا الكيل والميزان إلا بالعدل وأذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا غربة وبيع الله يوفو عليكم نصاكم به لعلكم تذكرون هذا سرّاتي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبع الصواب فتفرق بيكم عن سبيله ذلك مساكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفه أحسن وتفصيلاً لكل شيء وتفصيلاً لكل شيء وهم دم ورحمة اللهم بلقاء ربيه منون وهذا كتاب ننزلهم باركهم فاتبعوه واتقوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما هو سير الكتاب على طوائفين على طوائفتين من قبلنا إن كنا دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن الله لو أنه مزيل علينا الكتاب لكان أهدى منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَكُمْ مِن رَّبِّكُم مُّهْدًى وَرَحْمَةٌ كَمَا نَرْزَقْنَ مَن كَتَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِآيَاتِ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ وَصَلَفَ عَنْهُ وَصَلَفَ عَنْهَا ثَرَادِ الَّذِينَ يَسْتَفْوُرُنَّ آيَاتِنَا أَلَّا نَظَرْ بَعْدَ مَا كَانُوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعضنا بعض أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفروا أن لا يعظوا نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانهم خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ان الذين فرقو دينهم وكانوا شياعا لو كانوا شياعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبههم بما كانوا يفعلون من ج بالحظه فله عشر اثارها ومن ج بالسيف فلا جزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دين قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي وما حيايا وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك مرتب أن أولى المسلمين قل لا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسر كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخران ثم إلى ربكم ورجعكم في ربيكم بما كنتم فيه يقتلفون. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَائَفَ الْأَرْضِ وَفَاقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام ميم صاد kita bun silailayka falayaku gun fisurika harjun minhu litunzira bihi wa zikra yumniyal ittabi'u rabbikum wa la tattabi'u min dunihi Wakamim koriati nahlak naha fajar nafajar fajar. Baksunah bayat nahu humko imun. Samaka awhumko ilun. Samaka natabwa hum isha hum baksunah illa. Qaulu innahu nahu alimin. Falasalan aladzina urusil فلنقصنا عليهم بإلم وما كنا غائبين والوزن ياما يذن الحق فمن سأولاد مواسينه فأولئك هو المسلم فأولئهم المفلحون ومن خفت مواسينه فأولئك الذين قزروا أقفصهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنوا وقلناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صمرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسطدوا الله إبليس لم يكن من الساجدين قال ما معك ألا تسجد إذا مرتق قال أنا خير منه وغلقتني من نار وغلقته من طين قال فاهبط منها فما يقول لك أنت تكفى فيها فخرج إنك من الصاغرين ألا أنظرني لا يمي بعثون ألا إنما كمن المغورين ألا فيما قويتني لا أقدم لهم سراط كالمستقيم ثم لا تأثي أنهم ميم بعد يديهم ومن خلفهم ميم باي ميم باي ومن خلفهم وأن يمانهم وعن سمائهم ولا تجد أكثرهم ساكرين. قال فخوج منها ضموما مدعوما مدفنورا لا من تبعاك منهم لأملأ الجهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكول أنك وصورتك الجنة فكل من حيث سئتما ولا ترى هذه الشجرة فرعونا من الظالمين فأسوى صلى الله عليه وسلم الشيطان ليبدي لهما ما وريانهما من سواتهما وقال ما لحاكم ربهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقوا السجرة فذت لهم سوآتهما وتفقوا يكسفاني عليهما من واقل الجنة وناداهما ربهما لم أنهاكما ألم أنحكما أنقلكما السجرة وقل لكما إن الشيطان لكم عدو لكم عدو مبين قال ربنا ظلما قال ربنا ظلما أنزلنا وإلا متغفرون لنا وترحمنا لكونا من الغاسرين قل احبتو بعضكم لبعض نادو ولاكم في الأرض من ولاكم في الأرض مستجر وما ترون إلّا حين قال فيها تحيا و فيها تموتون ومنها تخرجون <تصفيق> يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسين وريسو أدكم مرشا ولي بأس تقوّتاه لولي بأس تقوّتاه لخير ذلك من آيات الله لعلكم يتذكرون يا بني آدم الله يفتينا نكمل سعيتنا نكمل أخرجه وإكمال الدين مثالنا تيان زيان ماله ليوريه سبحانه إنهم يراهم قبيلهم من حيث لا ترونهم إن جعلنا سياتينا لليال الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاشرا قالوا جماعا أبا أنا والله أمرنا به قل إن الله يأمر بالفحسة إيا على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوهم خلسين له دين كما بدأ لكم تعودوا فريقا هذا وفريقا حق <تصفيق> تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا السياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم محتدون يا بني عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين كل من حرم سينة الله التي يخرج لباده والطيبات والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحي ما ظهر منها وما وطن والإثم والبغي بغير حق أنواق تشعقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا يعلمون ولكل أمة عجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتين لكم رسول ميركم يكُون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون فمن أضل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأياته ولا يكين لهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتفاونهم قالوا أينما كنتم ترون من دون الله قالوا ضلوا عنه وشهدوا ما لهم فسيهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أممين فدخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة قطها حتى إذا دارقوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتيهم عذاب عذيفا من النار قال لكل ديف قال لكل ديف ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب ما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجسي المجرمين لهم من جهنم هاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وإستموها بنا كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب, أصحاب النار أن قد وجدنا ما وجدنا مع وعدنا ربنا حقا, حقا فهل وجدتم مع وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذا مؤذن بينهم ألا عاد الله على الذين سدون عن سبيل الله بقونها وجوهم بالآخرة قتلون بالآخر بالآخر ووينهما حجاب وعلى الأعراب رجال يعرفون كلا باستماعهم ونادى أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراب رجال يعرفونهم باستماعهم قالوا ما أغنى عنكم سمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسموا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحضرون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وقرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساكم كما نسوا لقا يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناهم فصلناه على علم من هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم أتي تأويله يقول الذين نسوا من قول قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من صفعاء فيشبعوا لنا أن رد, فلا أن رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أكنفسهم ضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عن العرش يغصي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يطلبه حثيثا والشنس والقمر والنجم صخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يفلح الموتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أدعوكم خوفا وطمعا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ غَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والبلد الطي يخرج نماته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يحب الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالا ولكنني رسول من رب العالمين وليه قوم رسالة رب وأفسخ لكم عالم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أنجكم ذكر من ربي كمالا وجل منكم ليوم لكم ولتتقوا ولا لكم ترحمون فكذبوا فان جينا ولدينا ما هو في فلك واقرنا الله دينا كذبوا يا جاتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى آذن أخاهم هدى قال يا قوامي بالله ما لكم من إلهين غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قوامه إننا راك في سفاهة وإنا لذنك من الكاذبين قال يا قوامي ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين <تصفيق> رسول من رب العالمين رسول من رب العالمين أبليكم رسل الله ربي وأن لكم ناس خن أمين أباغيتو ذكر من منكم ذكرهم ربي كمالا رجلي ميكم كليون ذي ركمليون ذي ركملوا ذكروا إزجالكم خلفا أمين بعدكمينو وسادكم في الخلق بسط فاذكروا على الله الله لا عليكم تفلحون قالوا أجدنا لن عبد الله وحده وندر ما كان ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رسول وقد أتجادلونني في أسماء سميتمها, سميتمها أنتم أباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فَأَنذِرْهُمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِي مِنَّا مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى سَبَأٍ قَوْمِهَا صَالِحَةٌ قَالُوا يَا قَوْمَنَا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَضَىٰكُمْ بَيْنَنَا تُمِنُّ رَبُّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ آيَةٌ أَجَأَتْكُمْ قَضَرُهَا تَقُلُ فِي الْأَرْضِ لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقُرُوهُ إِلَّا أَلَّا أَلْلَهِ وَلَا تَعْصُوا بِالْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَغْفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ أَسْتَغْفَرُوا لِي فَوْلِهِمْ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ مِنْهُمَا تَأَلَّمُوا النَّصَالِحَ مُرْسَلُ الْرَّبِّ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مِنْهُ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به, آمنتم به كافرون فعقروا أننا قد طوعتوا عن أمر ربهم قالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم رتف أصفوا في دارهم جاسمين فتخلى عنهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحتكم ولكن لا تحبون الناصحين والوطن اذ قال قوم ان ادعون الفاحشه ما فوقهم بها من حريم من العرب انكم تتعون رجالا صحتم من النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا أن قالوا اخرجهم من قرتكم انهم اناس يفسدون فان Kanat min al kabirin, wa antar naalihim matran fangdur. Kifakana akibatul muzdirin. Walia masih anak awam semua ibu kau yang kami tu Allah makuk milyar kau Wajah, tuh bayi, na tuh, Rabbikum. Wah, bulan kahil level, misa, na, walat aku khususna sersya, buat walat musidu fil ardi bawah dusta hiya. Dah, kamu khairul lakminku, tuh mak minin, walat kamu dobe kuleserating tu, aido. Bismi kulleserating tu, aido, na aku subdu, naang sabillahim, aman. Man a, manabi. Man a, manabihiu وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَأَنتُمْ مُكَافِتُونَ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا وَتَوَكَّلُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْعَظِيمُ